إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت ذا الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وأن نار مث وله، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا نصير لهم.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 112. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ